6- استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه النظافة لماذا ترمين الأوصاخ من النافذة إلى الأرض يا سلوى؟ لأنها ليست كثيرة يجب أن تضع الأوصاخ في مكانها الخاص ويجب أن تعرفي أن النفايات من أهم أسباب تلوث البيئة. شكراً، كلامك صحيح. لذلك يجب أن نهتم بالبيئة. ويجب أن تكون دائماً نظيفة. أسباب التلوث كثيرة مثل دخان المصانع ودخان السيارات والإزدحام المروري والنفايات الصناعية. وهناك بعض الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين وارتفاع درجة الحرارة. هل تعرفين إلى ماذا قد يؤدي التلوث؟ قد يؤدي إلى الأمراض المختلفة. لذلك يجب الحفاظ على البيئة من أجل أن يكون الجو لطيفا والهواء نظيفا دائما. وأمس زوجي خالد وابني محمود نظفوا الحديقة التي أمام بيتنا هذا عمل مهم ويجب أن نعلم أولادنا أن الله قد خلق الكون وقد نظمه في أحسن صورة للإنسان وقد قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الرسول أيضا: فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. تجمع الأكباء في دورهم.